سحرني حلاها وقلب هواها واختلا أراكض وراها وأدور رضاها يا ملا سحرني حلاها وقلب هواها وأبتلا أراكض وراها وأدور رضاها يا ملا أنادي أحص مني جواهر يا مهة على بالي تضرب ويطلع معايا اسمها أنادي أحص منير جواهر يا مهة على بالي تضرب yeah no. Çeviri I'm a little.